يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انثروا في سبيل الله اذا قلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل